وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وهو اللَّهِ كل وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ألا إنهم يثنون هم ليستخفوا منه. ألا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه علم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها, منه ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرار أَمَسَّتْهُ لِيَقُولَنَ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَآلُّ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِصَدْرِ أي يقولوا أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل اَم يَقولون افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وادعوا من, استطعتم وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ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 من ربه ويتله شاهد منه ويتله شاهد منه ومن قبره كتاب موسى إمامه ورحمة ومن قبره كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدُهُ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 يَعْمَلُونَهَا عِوجًا وَيَعْمَلُونَهَا عِوجًا وَهُمْ لِلآخِرَةِ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أولياء.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 وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوم تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن قرّتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عذب خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 قالوا يا نوح قد إجادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا يفعكم نصيح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أيقكم هو ربكم وإلي أم يقولون افترا قل إن افتريتُه فعليّ إجرامي قل إن إجرامي وأنا بريءٌ مما تجرمون وأوحى إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا ترتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 وأقرعه وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بنى من أهل وإن وعدهك الحق وإن وعدهك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح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 هم موسى نمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من أنباء غير موحها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فضرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم اتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا مَا ما جئتنا ببينه وما نحن ب تاركي الهتنا وما نحن ب عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعترانا بعض الهتنا بس قال اني اشهد الله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 إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كن تفينا مرج وقبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما ما تدعونا إليه مريد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ الله إن عَصِيتُ فَمَا تَزِيدُونَ غَيْرَ تَقْسِيَةٍ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 الذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزية من إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدها لثمود وَلَقَدْ جَاءَ تَرَسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالَ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لِتَأْنْجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله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 ابراهيم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آديهم عذاب غير مغدود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم اُولَئِى بَنَاتُهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ أَكْنٍ شَدِيدٍ قالوا يا رضو إن رسول ربك لي يصلوا إليك فأسرب أهلك بقطعة من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أم نجعلنا عالية سافلها وأنطرنا عليها حجارة من في من سِجِّيلٍ مَّنظُورٍ مُزَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من الهلاه غيره ولا تنقص المكيان والمسان إني أراكم بخير إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيق ويا قوم أوفوا المكيان والمسان ولا تبخسوا الناس أشياء وَلَا تَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ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 مستقعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شباط أي أن يصيبكم أي يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم مهود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وأستغفر ربك ثم توب إليه إن ربي إن ربي رحيم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 معكم عقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافين كأن لم يغنوا فيها ألا بعده لمدينة كما بعثت نمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتب أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبأس الورد المرود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة ويوم القيامة بأسر الرد ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما قرمناهم ولا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 ما يعبدون إلا كما يعبد أبائهم من قبل، وإن لم وفههم نصيبهم غير من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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قرلا من من أمنجينا منهم والتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرا بغلوى وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمته واحدة ولا يزال مختلفين إلا مرحما ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلنا قص عليك من أنباء سر ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر المؤمنين وقل الذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إن عاملون